بسم الله الرحمن الرحيم الف لا آمرا تلك آيات الكتاب وقران مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين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 وَمَا كَانُوا إِذًا مُغْرِمِينَ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظِينَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ فِي شِيعِ الْأَوَّلِينَ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 رياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقينا كموه, فأسقينا كموه وما أنتم له بخازنين وإننا لنحن نحن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 فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب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 إِنَّ عِبَادِي لَيَسَلَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَائِمِ وَإِنَّ جَهَنَمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ لَهَا سَبَعَةُ أَبْغَاثٍ لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مقسوم ان المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام امنين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 قَالَ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ قَالُوا إِنَّا وارسلنا الى قوم مجرمين الا آل لوط انا لمنجوهم اجمعين ان <إلا> لم قدرنا انها لمن الغابرين أَلَمَّا جَاءَ آل لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ قَالُوا بَلْ جِئْنَاكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ لَصَادِقٌ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ آدَابَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تؤمرون وقضينا اليه ذلك الامر ان دابر هؤلاء مقطوع مصبحين وجاء اهل المدينه يستبشرون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 إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فَجَعَلْنَا لَهَا سَافِلًا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ وَإِنَّهَا لَبِسْتَ بِسَبِيلٍ مُقِيمٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ فَأَنْتَ قُمنا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمْ مَا لَبِإِيمَانٍ مُبِينٍ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ وَأَتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ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 وَمَا خَلَقَنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَا تَيْتِيَ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَا تَيْتِيَ فَأَشْفَحَ الْصَّفْحَ الْجَمِيعِ ولكن اصبحت مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه سبعا من مسؤوليه مسؤوليه العظيم لا مسؤوليه عينيك مسؤوليه ما متعنا به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 الذين جعلوا القرآن عظيم فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاشدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ أَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدَرُكَ بِمَا يَقُولُونَ